بسم الله الرحمن الرحيم هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا نصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا وان ما كفورا انما اعتدينا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا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 وكان خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهنيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصقل فيها كأسا كان مزاجها ز جبيلا عينا فيها تسمى السبيلة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 ومن الليل فاسجد لهم وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا رهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إلا